يا رب يا ذا العزة والجبروت يا يا ذا العزة والجبروت يا بارع الملك والملكوت يا يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت سبحانك سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا يموت سبحانك إن قطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغباتي فأنت لا غيرك مرادي ولك لا لسواك سهري وسهادي ولقاتي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 وشفاء غلتي وبرد لوعتي وكشف كربتي فكن انيسي في وحشتي ومقيل عثرتي وغافر زلتي وقابل توبتي ومجيب دعوتي وولي عسمتي ومغني فاقتي ولا تقطعني عنك ولا تبعدني منك يا نعيمي وجنتي يا نعيمي وجنتي إلهي من ذا الذي ذاق حلاوه محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته للقائك وشوقته للقائك توب بقضائك ومتعته بالنظر إلى وجهك وحبوته برضاك